أو المخدرات اللي تستخدم في علاج المعدومة الإصابة. ابتداء من البكتيريا مع الدكتور مبشر وفريقه. وخذتوا ال- ال-البىروLOGY مع الدكتور أحمد العشى وفريقه. وخذتوا الميكولوجى مع الدكتور هاني الفيدا وفريقه. مع الدكتور عمرو الدكتور كربي الدكتور رفض. معل حد ده كله على بعضه بتحط تحت تايتلز مايكروبيال ديزيز بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا عليكم السلام الله <whanescy grillik> بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا قادر اسمها انتدكشن تو تقريبا المحاضرات اللي هي في كلمه العمليه بس ترجع معاك بعض الحاجات اللي تخصني انا احنا دفعنا خلاص من بعد المحاضره كل الاولى كله نازل في الامتحان ما حدش فتح حاجه بسم الله De o să la fel yeah. cu يعني فإحنا قلنا إذا إحنا نغطي البكتيريا إنتفشن والفيرال فيرا إنتفشن والمايكو والمايكولوجيا والمايكولوجي والفنجلي إنتفشن والبراساتون. تاني وتسكر للشطار هنا إحنا ما بنتكلمش عن التريتمنت التريتم ال كبيشنت كإنفيو معايا بمعنى إن أنت ما بتشت المستشفى وفي بيشنت تقول لي غور غش. نحن دوم نشوفنا في بس دي في بس أي في, في قمة قمة الأهمية. ها we can صعب most appropriate كيف نختار الأنتيميكروبيك راكس المناسب to control وخصوصا في الأماكن أو المناطق اللي هي endemic للميكروبية إفجشش والصعادية التي جئت بالغروفها كتير جداً على مختلف المستويات التي جئتها سواء من أجل الحب أو العمرة أو من سواء الأجل العمل وخصوصاً من الدول المحيطة لكم من شرق آسيا وبعض جلوب أفريق والعاجات ديها فأصبح هناك مرافق كثير جداً للدمج وبالتالي حقيقة الكبير جداً على وزارة الصحة تو دي Compete, يعني how we can control, خلاص يا ابني الله خلاص, to control the infectious لكن كل كل في استابليش إندي ماناجمنت إندي تريتمنت أكبر مشكلة الصراع ما بين الميكروبياز وما بين صراع عالي جدا في خلاصة عالية جدا في البكتيريا والطفل كان بي تهرب من أي تريتمت وبالتالي الريزيسنس تبقى عالية النهاردة الدواء فعال بعد أسبوع مش فعال فبالتالي إنه أدي عشوائية بال drugs ده دا دا أكبر خطأ عمل سبريدنج لأن أصبحت البكتيريا هذه الحساسة. فلو بصل حضرتك وإن شاء الله من السفر أو ربنا يكرمكم أو إن شاء الله إحنا من نرتقي في في مستوى ال بمعنى صح؟ الله صلوا في الهاي جين. ما فيش أنت بكتيريا رقية حرة إلا ما فشل. إن أنت بكتيريا رقية حرة إلا لابد يكون مع الأب مي اللي هو كافشين والأنتمي انا بتعامل مع ناس جير فيمسك ان شاء الله يا ابن سيد الفوتشير كرزق لا سبحانه وتعالى تفهم ازاي؟ وحديث القدس اللي تعرفينه تماماً معايا عدي انا لما تسألك على العداد في الغد فلا تسألني عمسك ايه؟ لكن انت هم حاجة تبقى جاهز في كل مكان ان شاء الله ربنا ربطانيك تبقى استعادة بمسكتاك حاجة ليه بنسترجع مع بعض حضراتك من دولة تقيلة الناس الوقت عدلع والناس يأخذها عن رفاهية المحاضرات من الوقت تقيلة لأنها مبنية كلها على السنين السابق نيجي يا حبينا نتكلم عن الانتو ميكروبا دراكس لو حبينا نعرفها خدتوها بعد ذلك المشخ إنه دي العبارة عن بتأتي للميكروباكس حقق يمسون بالاستخدامها في معالجة الميكروباكس الانتو ميكروبا دراكس تبقى حاجة من اتنين يا إما هي ليها فعلا تقود بالقدرة إنها تأتي للميكروباكس يعني كان كيل دي مايكرو جنازل فبيأخذ لغز صيداً إفكت يبقى صيداً إفكت لغاية الميكروب صيداً إفكت الميكروب لكن هناك مزموعة من أنت ميكروباك راكس ما يقدرش الميكروب ولكن يضعف الميكروب ثم يترك الأمر لإنجهاز المناعي عشان يتخلص تماماً من الميكروب فبنسمي الفكرة ده استاتيك فإذا بنلاقي الأمر الميكروبات رقص هي شقية يا صيدل يا استاتيك لو بتكلم على أدوية ضد البكتيريا يبقى يا بكتيري صيدل يا بكتيريو استاتيك بتكلم على أدوية ضد الفيروس يا فيري سيدل يا بايرو استاتيك تمركزين معي جميعه <تصفيق> الرا انا قلت لكم نصيحه متحره طب اهم ازاي طيب هتقول لي انت مش اهمي انا قدر اني في سايبر ايش الاهميه انا استخدم انك انت برضو تستخدم اليو سيستم بشكل كويس انت هتعتقد انك انت تعتبر ك كسبورت او كفيت دعم على اليو سيستم بشكل كويس فما نقدرش نقول مين احسن من مين الحساسيه المايكرو اورجانيزم هي بتقول لان فيها في بعض المايكرو وبعض البكتيريا انه ما تستجيبش للسايبر وتستجيب لمين؟ للسفل على حسب طريق العام فده البرجراف القولاني انه الانتو ميكروبيل اما ساية تانية اما اسكتب الحاجة التانية العالم كله بينظر وبيأمل انه يوصل لي الانتو ميكروبيل له خاصية سيليكتف توكسيسلي سيليكتف ايه توكسيسلي ما المقصود لكلمة السيليكتف توكسيسلي عندما نسمع كلمة توكسيسلي تاني بقول بعد المحاضرة الاولى مش بحضر الاول بحضر فات لا اول بحضر خالص من بعدها من تاني سلايد كله في الامتحان ما عادش تاني خلاص ما تسألنيش بعد كده وهبقى وهتلاقيني امين معاك تلاقي فعلا كل بيش كل تحت ازاي ما انت انت بس اهم حاجة ان شاء الله مش هعبر عن الحاجات دي خالص اه ايه سيلكتوكسستي معايا يا ليدر يا قديم عمك شغال في الموبايل طول الوقت عندما نسمع كلمة توكسستي عندما نسمع كل التكسسكي، ما هيش ما هيش كويس على على على على, على, على الأظن، يعني سمعها معناه في مشكلة. لكن كل التسيلكتيف ده دمية راسية. <تصفيق> أي أنتما كروبيا لابد أن يكون له ستيكتيف تكسسكي. بمعنى إنه هو هاربور على الميكرو جينازم. الميكرو جينازم موصدي بكتيريا فيروس وتراب. على الميكرو ولكن not harmful on the host. Not هار مفوت قولي ايه? قولي ده هست. معانها دي كده? نط هار مفوت ايه? ده هست. حتى لو عشرة في المية كفاين. ساك انا هيا رح يا ربا انا اصم. هاي انصحوا اقول لعجل يديد ما ايش فاين? ايش فاين ايش. وات هار ده? هست. ده المفوت. هو زيد انسان. يعني يبقى سام على الميكروب وليس على الإنسان ده المفروض طيب برضو نرجع تاني يبقى قلنا هي ادويه تعالج الفيروس والبكتيريا زي هي احد أمرين يسيطر يا اما ايه استاتيك لو بتكلم عن بكتيريا يا بكتيري بكتيريا يسيطر يا بكتيريا استاتيك, فمجي فمجي استاتيك. بيو بيو استاتيك. على حسب الاوريجين على حسب ايه الاوريجين ودي معلومه ايام في الشور يعرفها يعني حتى لو سالت اي طبيب او غيره ما يعرفش فاهم انت الانتما كور داكس نوع ايه كان نوع <تصفيق> نوع <دلعين>. على... ايه <تصفيق> على حسب الاوريجين الانتما كور داكس تو تايبس اكوورز الاوريجين عشان يفهم النوع ايه تعرفها القصتين القصتين الكسرت بيقولوا كيف تم اكتشاف الانتي باكتيري دروكس برفض الجزء من <Antibacterium> <تصفيق> عشان نفهم النوعين على حسب الأورجي على حسب المنشأ في قصتين مهمين ججة <تصفيق> القصتين هما في الآخر هقولك انت اوتوماتيك هتقولك مين هما النوعين القصة الأولى معانا التالية تاريخية الأصل معانا بكلا بس ليه تعرفوها الأورانيزم اللي هي حصلت بعفليمن راجل بتاع ميكروبيولوجي شغال في بريطانيا فليمن وده كان بيدرس الى السعوديه فبالذات فليمن جرب بس الاجسام وشوفت صورته كده فكان بيجيب البكتيريا ويزرعها على الاطباق بتاعتها الميجه بتاعتها وصنفها اللي انتم بتدرسوها دلوقتي بعد تكنولوجيا الكل اللي شكلها ايه لونها ايه مش عارف ايه هو كان بيفكر بدايه هو اللي عمل الكلام ده ثم على تحكيه شغلات ببسرح لنصمح ايه بكله نسنع في البكتير عالكالش فلا كان يجيب الاطباط يجيب الاطباط ويحب عليها الميديا اللي في اللي مش عارف انت مش عارف ايه ويبشر عليك البكتيريا ويعملها الكميشمسي. دي ما خطوطو بعض 14 ساعة دي ما ربعين في 10 ساعة تنموني انت افحص هو الكل دي فيها مش عارف كيه ايه وكلام وضبط والزد... العالم بيقول ايه؟ اتفقنا <لا بلد. تصفيق> العالم بيقول ايه؟ بيقول ان دائما العلم ليها الصفه العلم ليها ايه؟ الصدف ولكن عند ناس معينة يعني نيوتن وقلت لك قال كده وقعت عليه التفاحه من الشجرة احنا طبعا لو وقعت تفاحه اللهم لك الحمد وحماك الحمد ورحمنا وايه؟ بكنا. وبالسلامه ها؟ فهو راح ايه وقف مع نفسه دي واحدة واحده مع تكافر والله على الدينامو طب ازاي وقف مع نفسه دي واحدة هي تفاحه تعالى فضل يا ابني هي تفاحه وقعت ليه لتحت ما اتعلقتش ليه ايه وما طلعتش منه ايه وراح مطلع قانون من الجاذبيه <تصفيق> عارف انت اللي هو قانون الجاذبيه اللي احنا ايه استفدنا منه وبنعلمنه منه استفدنا منه في الطيران ومش عارف في على مستوى الضغط ثاني يبقى قوانين الجازلية التليميكية كلها مبنية على كده فالعلم واليد ايه وزي ما اشوف النهارة هتبقى الصدفة دي يبقى العالم كله بقول ايه العلم واليد بيه لكن احنا نقول ايه وهو دايما حصل مع رفض السلام فهم ازاي؟ كان فهم ازاي مع الصحابة وقال لك ايه وكان في مطر قال لك اصبح اليوم مؤمن له ايه؟ وكافر من قال لازم المطرة ايه؟ قدره الله فقد اعمل وهو قال عشان كان كده عمك احسنا نفس احنا دلوقتي يبقى هو اندرستاند؟ يس فاحنا نقول ايه؟ لا هو علم مش هو الصفه هو صح هل على اصلا لكل دائن الا ايه؟ الهرب الهرب في حديث اخر موت. يبقى اذا ربنا سبحانه وتعالى كل مرة في الدنيا ليه ايه؟ ليه علاج بس مين الكشف نرجع عمك فليمنج ده عشان الصطه اللي اتكلم عنها فايش اللي حصل معاه؟ نسي طبعا الطبق بقى بتتأفد نسي طبع يقفله يعني زرع البكتيرا وتممت تمام؟ البرجة عقول لهم العشان ولا دبعا ايه بتفعل؟ صدامي العشان بلاقي الخاص فاذا بتلاقي مع يعني انت مش معاينه فهم ازاي؟ يعني انت شاعدك تستطيع على ايه؟ فاذا زرع عاجوتها في الطبع ونسي طبع ايه ايش؟ لحقك ياه تمام؟ تمام؟ ومخش باب خاص طبع وروح ومجهت اليوم بشوف نمو البكتيريا فوجة بشي ان الطبق المفتوح خد المالك اللي هو روره بعد شوية بمشيه اللي, بمشيه اللي هو اهو ده صورة حقيقية مش مش بتاعك هو الطبق المفتوح لقي فطر عليه فطر زي ما شيري الخفز انت بكلام من ده ولقي البكتيريا ما نميتش خصوصا المنطقة حوالي مين؟ الفطر ده سر برضه هو لو واحد من نحنا هروح نفس الطبق، فهو راح سائل إيش معنى البكتيريا منامشي في الطبق ده؟ هل هناك علاقة بين الفطر ده والبكتيريا؟ خدت وحاتك؟ فيعمل ازاي؟ راح زا؟ واخد الفطر ده؟ زين بتعرف خ الخبز اللي نشوفه في الفطر ده وراح زرع الطبق من البكتيريا. بكتيريا لوحدها. وبكتيريا معها مين؟ فتر بعد كده ليه إيه؟ البكتيريا بدون الفتر تنه والبكتيريا بالفطر يحصل الله ده و هو العلم زيت في القصة دي إذن هو تحصح إلى حقيقة أن الفتر مضادل مين؟ فلما؟ الكلام ده وقتان ما كانش حاجة بكتيريا قصة تبع حكيه هره أن الفتر مضادل مين؟ للبكتيريا فهو تخيل أن الفتر هو وقال الزون لايسس قدي فطر قدي فطر فهو سأل اكيد الفطر بليفرز المادة المادة ليه هي اللي تقتل مين البكتيري راح واخد الفطر بها وقاعد يزرعه واحده وقاعد ياخد الشربة بتاعته بروس معاوش معاوش معاوش معاوش ففعلا وتوصل الى المادة استخلاصها وبدأ يزرع البكتيريا بس بدأت مع الفطر مع مين المادة. مع المادة ما حدث في الاغلال قمده كل البكتيريا الوحدة كلموا البكتيريا مع المادة المستخلصة من الفترة ايش؟ يبقى اذا هذه المادة لها انتي ايه؟ بكتيريا باكتيريا. واول واحد يتكلم عنها فان مزاي؟ قال اسميه ايه اسميه ايه؟ مزاي نحن تعمل؟ كل واحد بحط اسمه واسم العيلة وشف عن من حقه المياه من حقه يسمي المادة دي باسمه هو واما عزالك قال لا هي طلع من ميه الفطر ده اسمه بنسليوم من العفن فراح ايه بنسلين بنسلي. سماه ايه بنسلين بنسلي. فاول ما اكتشف الانتي ما هو اللي فهم بقى يقول ما هو ما هو هو مادة. مادة تطلع من مين الفطر يبقى مادة تطلع من ليفنج وهي ميكروبيا ان هو ما مش ميكروبيا الفطر <تصفيق> ميكروبيا <تصفيق> يبقى ماده تطلع من ليفنج مايكروبيال سيل لو فطر وفي نفس الوقت تقتل مين البكتيريا والبكتيريا ليفنج واش وميكروبيا وميكروبيال مش ميكروبيا يبقى انت kill از ليفنج مايكروبيال سيل فاهم حاجه هذا له اسمه <تصفيق> اخر اسمه ايه يبقى ما هي المضادات الحيويه <تصفيق> انتيبيوتك هي عبارة عن مواد تفرز من خلايا فطرية حاليا من خلايا مكترية ومن خلايا حية ميكروبية حية لها القدرة انها تقتل ميكروبية ميكروبية معانا هدى كده طيب يبقى خلاص يبقى انتيبيوتك عبارة عن substance secreted or produced from living microbial cells can kill other microbial cells. Ise atal bacteria, misa mea, antibacterial antibiotic. Fungus, anti fungus, anti fungus antibiotic. Ise atal virus, antibacteria, antibacteria, antibacteria, antibacteria, antibacteria, antibacteria, أنتي كنسر أنتي بيوتيك. انا لك ممكن تكون ممكن تكون أنتي كنسر. كده ولا اه. وصل. وصل. ده الأولية. ميك التاني. التاني ده الظلم. الراجل اللي عايز ده. انا بتكلم الانتي ميكروبيل على حسب المانشة في اول اسمها اسمعها انتي ايه? ايه ايه ايه وفنها فمتعان شو ده الزمن ده اساسا قبل ده وده يعتبر اول واحد اكتشف انتي باكتيريا على مستوى العالم ايش فيليمينج قبلو فيليمينج اول من اكتشف الانتي باكتيريا. فليمنج اول ما اكتشف مين؟ معلومه مغلوطه وتتقابل مؤتمرات وتعملوها وتعمل بروشور ومش عارف ايه فليمنج اول ما اكتشف مين؟ لكن انتوا فهمتوا مش كل الانتي بكتيريا هتبقى ليه؟ هتبقى ماده الراجل ده كلمه على شكل اسم دولاتي الراجل ده ايه؟ كيميائي كيمست مش مش وبعدين شغال في المعمل كيمياء عشان اوريك العلم وريت التفاصيل زي ما حمول عفل الجهو التالي ايه؟ عمك ايه؟ ايه؟ كان بس هو كانت انترسين بالانسرس بصلهاي عفل الانسرس؟ مرض الانسرس جامرة الخبيسة اي نعم يخ مفشل خدت خط الانسرس بصلها بشرب ليس كنمر ما هو الجامرة الخبيسة طيب اش خط الجامرة الخبيسة والطعون وهو الله يدكو الصح يبقى ده من السبع ثمانتين عمل ضجة في أمريكا أو أبني سلقة يبقى كنت في اليابان أسابه لسه واريكي في النصب على حقيقه أساته 2000 يعني 2000 أو بعد 11 سبتمبر يعني جوني وعمل ضجة لأنه انتشر هناك جامد جدا يعني ومقدروش نضع له أنتبيويتك وقتها وجاء أكت فاك فاك فاك وقتها كنت في الجبال. كان لاحظت في وشه كان محضر وراح بعت لي هناك يا دكتور في, في اصر لازم اخد يانتوبيك يعني يسالنا فا بننسى وتاخذ العراء وصدق قاستك معانا ماشي الويه يعني كيف تاخذ بكروس طب مختبر كنت سمعتش على الانسر عرفه الانسر عارفه يا ربك على يربك ها عن ايروبس يا خوانا ده تو ستين سنة الاسبور بتاعته فين الأنثراكس يصبب المجاعة تتعب لك لو حقتها في فرد حرارة وعدك ستنسل فلو ترامى في أرض ما دير حرارة بنيولوجية لو ترامى في أرض خلاص anyway. فهو ده ما الله هو عندنا لوك ما صلاي فالراجل كان كمسك كان, كان ايه بقصة جيلة خاصة فكان انترست بالأنثراكس دي جاي الفرق يحمل الأنثراكس دي موت يقول احسان معاه قد كده ما لسه في العين فهو واقف على قدامه اذا كان فيها فرغ استاذ اصلا قلت له فقال له هاتسك كده جوه ما تحطني الصبغه مع مين مع, مع الميكروب فيحيي الفران بالميكروب بالازركس <تصفيق> يموت الفران مع الصبغه ما تموت <تصفيق> ما يموت <تصفيق> ما يموتش يبقى الصبغه ليها انتي بكتيريه عشان البكتيريا يُعِد يُعِيد ويزيد كلي بك دي أول واحد مستوى العالم كليش أتوى العالم تبكتيريا يحقن البكتيريا مع السفقة يحقن البكتيريا واحدة في الفرق على طول يمرز المطبخ يحقن السفقة في الأول وبع كده البكتيريا إن الفرق الله بس بص العلم يخوانا بزي نحن نطلع بقى عشاشات و... عاوز يسل بتكلمتها سينتفكر راح جايبت الطبق بدأ يزرع مين البكتيريا لوحدها والبكتيريا مع مين؟ مصار وروح بيته وهو في كلمه السعادة انه هيجي ثاني يوم هيلاقي البكتيريا حصلت صرخه في الطبق ان البكتيريا بقت ايه؟ تاكله وبدون الصبغه ايه؟ وخاب ظن جه لي كل البكتيريا نايمه عارفين الموضوع فوق الرص سواء كانت مع الصبغه او بدون ايش؟ الصبغه رجع ياذا فريق يعني, فريق يعني فراد ثاني يحلل بكتيريا في الفار يموت البكتيريا الروح على ما يموت يزرع بارة البكتيريا بدون او الرذاذ الروضوتو الصغة تنم ما تحلي الدب... ها؟ الصغة تصويه هان الصغة على الصغة هيك كان نفسه يتفعل مع الصغة الصغة الحالة زالية انو الدواء يدخل بيقتل البكتيريا أو يدخل الفيروس وبعد كده يساعد المناعي زي يسوي او ضد بيكمل عليه سابا سايد سابا مع في ايروبيك بس سابا سايد بتوصل تفكر فيك انت ماشي تغلق. اه ايروبيك ما لا ما لها ها حط نفسك بقى كده الراجل ده, ده ده ده هو هو العلم ده اللي ده حط نفسك مكان هذا الرجل ووقعت في مثل ما تحلي لك ايش بقول لك ايش بقول بحضرتك خدناها من 100 من 10 اول يعني صفر من بالtotal حط نفسك مكان هذا الرجل ايش تحلي لك ممكن الصورة تكتبط مع البراز والبوكي باية م... كم واحد ذاكا لمحاضرة الفاتد؟ بالأمانة كده هل يجب نفس حاجة لديك ها؟ الصباح كم واحد ذاكا محاضرة فاربكة إلي للأمانة أنا تفضل إيش تعرف على ميتابلز باية دكتور؟ عرف المحاضره ايه هو المتابوليزم تحويل الماده من ايه من الاكل من أكت أكت لا من... اكيد لأ... في اكسبشن صح ايه هي اللي ديت دي اسمها بس متابوليزم بس اسمه المتابوليزم يا جماعه كنا ذكرنا ده والله يعني ان اوهارك ده اعمالك مش حشل حاجة اوهارك محترمين انك تلاقي يعني بالعدد دافل اي اه حتى حد ما تلاقيش حد يعني ما كنت شاستيلا حدين ما ينفع شو وشوف محاضرات المنزل صح المنزل ما المادة من اكتف <تصفيق> الى <تصفيق> إيه اكتف لكن الحاضر اكتف تلاقي اكتف احيانا المادة تبقى ايه اكتف تبقى بروض وتخش الجسم بالميتابوليزم تحول الى? اكتب. اكتب. وحين تبقى لهم تقسك. تخشي الجسم تبقى? تحسك. حاسدكم حضراتية? ماذا كانتكش? انتو انتو انت، انت مزدك مشكلة التحان. لا. ارجع الميتابوليزم. اه هو دي. قال الراجل انه هذه الصفقة لها عنتي بكتيريا. بس مش هي لها عنتي بكتيريا. الميتابوليزم بتاعها لقنا. فعندما تحقن في الفران بفعل. تخش في الكبد يحصل لها الميتابوليس تطلع لعب مادة هي المادة اللي تقتل وخد جايز التغل بس العباد هو مقرب وقعد هو هو اللي عمله ما يعرفش ايه هي مدى تقتل ويراحل مستشفياء وكل واحد عند البكتير الميكشن يدينه ايه? السم. والراجل ده مات زي بتاع اللي اكتشف الجزره بتاعت لانجرهانز الراجل هو عالم مات وما يعرفش ان اكتشف الجزره دي تعرفش ايه لا هاديك ولا في ناس تموت تكتشف وتع... شيء وتموت وما تعرفش مش بنقول ايستف آي لانجرهانز بتاع الراجل ع... مين هو هو اللي اكتشفها بس هو مات وما يعرفش ان هو ايه اكتشف برضه هذا الراجل الماده طلعت بلحك مين، أول أنتباكتيريا طلع الغد بها تستخدم مركبات السلفا السالفونهمايز اللي هي تطلع من صرغة مية اللي قلتلكم عليها اسمها برونتوسين تركزين محاول؟ لا السبغة اسمها برونتوسين تتحول في الجسم يا سالفونهمايز مركبات السلفا أول أنتباكتيريا من السلنان يرهبين مركبات السالفا وبغا التعامل للأخير يبقى اللي فيها من الوقت قصص دي وقتي... لما قلت كل اسبوع قصص ده... اللي فهم دلوقتي انا حبل اسكوت كل شهر لو كل اسبوع ده المهم اللي فهم دلوقتي ما الفرق ما بين البنسلين والسلفا فضلت يا تكون طول لا ما هو انا لو حكيت القصه بس زربت الى سافر معك فا ازاي فالعربة تستخفز السفورمالس وتستخفنهم مشاركة ما فرق وهذه الاتنين وهذه مادة كيميائية فإذا الانتي <تصفيق> بكتيري <تصفيق> <تصفيق> الدراكس كان نوع على حسب الورجين على حسب الورجين فهي يئمة انبي بايوتيك مضاحة حيوي يئمة بي مو سين سين تك سامس سامس ودي المعلومه اللي بقول لك ليس كل الانتي باكتيريال انتي وليس كل الانتي بايوتك انتي انت ليس كل الانتي باكتيريال انتي لانه في كيمو صح وصح وليس كل الانتي بايوتك انتي لان في انتي بايوتك انت فانجر يواندرستان؟ يبقى ما هي تقسيمات الانتبكتيريا دراكس يبقى إذا التقسيمات عندي بيزس التقسيمات. يبقى أول حاجة وحبينا نقسم اللهم صنعوا سنة الله سيدنا محمد على آل وصحبه سيدنا يبقى حضرتك دلوقتي لو حبيت اقسم الانتي بكتيريا الركس او الاكتوكس اول تقسيم على حسب طريقة العمل اصلي مش داخل في العمل على حسب هتعمل ايه البكتيريا يا, يا اما استاتيك يا اما سايد يا اما استاتيك يا اما سايدر صايدة يعني كده ومستاتيك يعني هيبديك راس ثم على حسب الاورجيك يا اما انتي <تصفيق> <تصفيق> <يهبا كيمو إيش؟ تصفيق> جابك ايه هو ايش سس الكل رقم ثلاثة على حسب السكترا ايه هو البكتيري الانتي زي الانسان هناك انسان بسم الله ما شاء الله يقول تسأل عنه طب الارضي يعرفه وفي انسان نوعين. في نوع يقدر يقتل اكتر من نوع يعني يقتل لك 2 المبع... جرام فوستو جراميكس زي فده اسمه برود سبيكتر بس ايه برود لحد كده برود سبيكتر وفي نوع اللهم وسلم عليه البرود سبيكتر انتيباكتيريال بكس او انتيباكتيريال وفي نوع مخصص لنوع معين من البكتيريا أو نوعين فاسمه ايه؟ نارو, نارو سبكترم اسمه ايه؟ نارو سبكترم خلني بارك يا شوف البرود سبكترم دلوقات هو ما بلجاقوا بيه احنا مش عارفين ما كروب ايه هو فبليتني بروب ايه؟ المكروب شي داي بادا لنا يعني انهم حاجة انا هنطلق لك حاجة, حاجة, حاجة. سبيكتر. انما النارو سبكترم صح هو نارو محدود لكن سبكترم يعني لو قدرت وده المفروض يدير التشاكس بس النوع البكتيريا المزبوط يبقى هنا افضل استخدم ميه؟ نسبة كده معنا كده؟ يبقى تقالي ما هي تدخل خدسيم الانت بالكوبا دراكس؟ كم طريقة؟ اربعة كم طريقة؟ شرحت لهم كم؟ اول حاجة على حسب؟ معايا اذا مش معايا على حسب ميه؟ يا أما عن طريق تقييم وسلسلة الحمد لله عتقم عناو صيحة قوات كل فهم يعني عن طريقك يعني إيه وصلنا حتى كذا ثم يا أما بروت سبيكتري يا أما مفروض أخترف بتروج جيلر معلوم آخر حاجة وده مهم بقى على حسب طريقة العمل فركب مين العمل وده تأخذ حوالي نص ساعة يبقى دي طرق العامة طرق طارد التخليم عطاريخة العامة بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله تاريقة هو أرخ تكسير وباكتيريا دي طرق العامة يبقى على حسب كان طريق وانا؟ كان تقسيم تكسير هنشرح في مين وقتين اللي هو على حسن طريقة مين؟ ودي هتوقف مصة معانا كنت خدتوها بس دورك أهميتها في المختبر اي هي؟ أنا بدأ عليها عشان المختبر مش كنولد بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على خليه ما الفرق بين الخليل الأدمية والخليل البكتيرية؟ السرور السرور موجود فين مش موجود فين؟ موجود في البكتيريا مش موجود في مين؟ ليه طيب؟ مين العدو؟ <تصفيق> و دائما اللي بيوخذ شيء وفي مكان مش متكامل لازم يحصل إيه <تصفيق> <تصفيق> يعني الصور حواليه صح كذا ولا لا ما في ذيك ففكرة السلول هو استرونج سابستانس هذا قوي جدا لها ثلاث وظائف الوظيفة الأولى لازم تحفظ على البكتيريا الوظيفة الثانية الضغط والسموزة في البكتيريا عبوز البركانية مع الضغط والسموزة في البكتيريا رهيب جدا قوي يعني لو ما في لو انت شفت السنوار او نحفته تروح ماجحة وليس عايق عايق عايق ما عايق كده؟ وهو لو احسن من ايه؟ مراضي مراضي يبدأ للسنوار اللي هو اللون الاسم اللون الاسم انا برجع تركيبات البكتيريا عشان نفهم كيف نشتغل يبقى اول حاجة اول, أول حاجة ممكن نستهدفها في البكتيريا السنوار لو انا مرعت التخديق بتاعه اصبحت النابتلية بايه مين؟ ماشي بتنسل والي ما مش مموضة باساسها هتموت عضل وصة؟ ولسه رجع راحة واحدة واحد. بعد كده صح لجنبك اه بعد كده بعد السل والي بايه مين؟ السل من بريل, السل من بريل هو اخذ دون اخذ ده السل من بريل. زي ما خدتوا في التحليل وخدتوا ما في السنين أبا كده السلم المبريل وظيفته اللي هو النفاذية الاختيارية صح؟ اللي هو السيليكت في ايش؟ برميبيريتي معايا؟ أبيس هي السيليكت في برميبيريتي؟ ماني يسرح كله أيوة طيب ايه رأيك؟ بس انت هنا في مكة معليك الكلام ده لانا ما فيه شيته قصدي يعني ايه رأيك لو بيلا خرمنا السلم المبريل؟ عملنا فيه ثقوب. يبقى بوصنا مين؟ نفسي عليها دي اللي هي نفسية ايه؟ اللي هيطلعها من الداخل من والداخل كله هيسوا بعضه يبقى خليها ايش؟ نفسي نفسي. يبقى بخ... الطريقة التالية ممكن بيها نقطع البكتيريا انه اغير مين؟ السلوين بريد اعمل فيه بولي. فقور انا قلت ليه مثلا هنا عشان لو رحت في بلاد فيها شتة شتة جامد يعني دائما يبقى مكتشر فيها يام شتة الصوف معايا بس الصوف ليه مثل مشهور جدا تعرفوه اه لما يكون واحد خسيس يقولك لك عامل زي مين ده <تصفيق> شخص <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> الصوف لو سبته يعني ما دعكتوشي سبته كده مكرر كده في دولابك ومحترم يعد تيجي العده تخرمه لا انت ادعكه ولبسه وادعك فيه احسن فا ميزه فاهمين معايا انت <تصفيق> غرب ورا الدكتور وصلت فالبورج ده اللي هو العت اللي هي تهز اللي باصوت جاهي انت كنت قفيت حاجه قوي صح صحيح على مين الخربطه الثانيه ان انا اعمل بورج في السن مبريت اخربطه ده ما هشوف اهو عامل لك انا هنا ده ما هنشوف. فين الخربطه الثانيه اهو اخربطه هل كنت انت ازاي؟ ده انا حاصل بوري يبقى بالتالي ايش؟ هغير نيجي الحاجات اللي تقول عليها هسالوا فيها هخش جوه النكليه دي ده الخليه الاخليهه الكليه فيها نواه فيهاش نواه لا كل سنه قوي اجيب الدكتور مباشره المحاضره بالذات الخليله قلت لها ما نوافش فيها ماده وراثيه دي ان ولا فيها شيء ايه فيها دي ان ايه امال موجود فين الدي ان ايه ها امال ها مدام بطط خلاص ما ها موجود موجود هو مش فين ايه شو انت مخك حلو بس المشكله مش عايزين تشغلوه والله عظيم بسم الله ما شاء الله انا عارفكم كويس انا اللي تسع سنين يا ما اتداس عليكم شوية بس يعني اتداس عليكوا خوييا يعني عدف. بسم الله ما شاء الله تبدعوا انما انت قلت لا دايما انت قاعد كده دخلت في مدينه تانية انت مصور لحد فين دلوقتي زي ما انت, انت وصلت انا مصور لحد فين قلت لي بالامانه صورتك صورت لحد فين معانا خالص بجد الله يستر معانا الله يا حاج الله يكرمك هدي <تصفيق> ان ايه موجود بس موجود في حتتين كدي ان ايه وكايه تاني؟ بلازميد وخدت كم نوع من البلازميد؟ دي بتلفه خاصه بادي خدت حمض لازم يا رب ما عليه يبقى اذا ده دي ان وهنا في البلازميد كلامنا ده الدي ان ايه زيه زي وزي الإنسان لو قلت يتنسخ ويدي مين؟ هتاخد جينك تفكر ايه دي مين؟ ام ار وبعد كده جه مارين ايه روح اليمين للرايبوز عشان ايه دي مين بروتين بروتين عشان ده <تصفيق> كراسه صح صح, صح. يا ريده هل المايكرو بتاعت البكتيريا زي الرايبوز بتاعت الانسان لا لا ايش الاختلاف لسه ايه ها 81 و 78 ايوه يبقى بتاع الانسان 70 80 ما بتاع البكتيريا دي 50 30 50 ايش 30 بص تحت كده يب <تصفيق> فين على ده يبقى تالي كيف ان احنا نشتغل أفضل البكتيريا؟ بسم الله الرحمة الرحمة الرحمة الطريقة الاولى ان احنا ممكن نعمل الهيبشا للسلم مواصل الطريقة الثانية احنا ممكن نعمل تبورين في السيل المبريل وبالتالي نغير السيل المبريل في المبريل الطريقة الثالثة اي بكتيريا عشان تتكسر. لازم الدي ان ايه يتكسر يبقى ممكن اوقف الريبلكيشن بتاع مين؟ <تصفيق> كيف اوقف الريبلكيشن بتاع الدي ان ايه؟ يا وقف الانزيمز بتاعت الريبلكيشن يا <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> وقف المواد المسؤوله عن الريبلكيشن بص بص نيجي <تصفيق> بقى نيجي لاي خطر تاني الخطوه الرابعه الدي ان عشان تتكسر محتاجة بوطيلات والدي ان عشان تهاجم نفسها محتاجة بروتينات تصنيع البروتينات من الدي ان يدي, إيه، يدي, إيه، يدي, إيه، يدي, إيه، يدي لو وقفت انا الريبو زو جيت انا واخد بس من دول ده 50 او 30 فانا ينطبق عليا خاصية السليكتف تكسستي لان ال 50 وال 30 في البكتيريا مش موجودة في مين فانا اخش على الريبو زو مين مدام انا وقفت ده يبقى عمر الام ار يتحول الى يبقى عمر تكتير يا مها ايش ورق الكسر قص قص هي الطرق المختلفة اللي بيها البكتيريا تشتغل يا اما توقف السيل وول يا اما توقف البروتين سينسيتيف وعند توقف البروتين سينسيتيف راح نطلع سهمين لا توقف ال50 يبقى توقف طبعا يعني نوقف ايش ال يبقى اما اوقف دي انيسيسز مع بعض زي ما هنقوم دلوقتي في في السن مم. حلو كده نقول النهارده كام دي كام بسم الله الرحمن الرحيم الادويه اللي توقف السن راجل ملفه يعني فاضل كلهم فاضلين يعني ما السيل وول بتاع البكتيريا بيتركب من ايه سيلولوز و و مين واخد تياس باكتريولوجي مين واخد اي بلس ولا واحد والله العظيم ما واحد واخد اي بلس في البكتيريا ها ما اتذكر والله يا دكتور طب مين واخد ايه ما انا حصل غايه ال 59 فاهم <تصفيق> زي ما راح يقول لك لا 59 نرفعها ما راح اقول لك احد والله كيف يتم تخليق السيل و في البكتيريا والله كل سنة عندي والله واليه قمر امال ان اجيب الورشه دي على الصراخ ده يعني ورشه ضار يعني اقول له تعال عشان ما تتعرفش بقى ما يعني ها خلي بالك نفس القصه وهحكي لكم بقى كده في الفطره السايل ما حصل معاها كل باشا حصل معاها وبعدين ها كيف هي تدخلت السوليد تو فيس فوليد ها فيس فوليد اللي هي الفسفوليبيدس بقى سيل ميمبرين وبعدين سيل ميمبرين سيل وول غير سيل ميمبرين سيل ميمبرين زي الانسان <سويدي> الفسفول بيتكلم على السيل وول السور السيل العظيم اللي حوالين البكتيريا ده محتاج كيف يخلقها والله انا واقسك وانا عمل <تصفيق> يدني مش قاللكم لا اله الا الله دكتور وفشل قاللكم ان السلول بتاع البكتيريا ده عامل زي انت ما بتشوف ساعاتنا في الزيارة الراحة المدرسة فهم ازاي وعمل اللي هو دول الحصان ده هو اللي العكاية فهم ازاي؟ بتفنس عمزنا هو السلول زي كده السلول زي كده السلول مكونات دي عبارة عن الشعر صح؟ خدتمتوا الحاجة لو عبارة عن الببتتتجو كلايكل مش خطوها؟ بش خطوها جميعا <تصفيق> مزروح مرتبطة مع بعضها تعمل تشين الببتتتجو مع بعضها مع عدنية مش هتعمل تشين بتعمل سلسلة يبقى تضافيرها الاولى معاي؟ و تشين تانية تضافيرها التانية فاهم ازاي؟ يبقى تشين ببتتجو كلاكي تشين وهدو ببتتجو تشين بعد كده بيحصل لها ايه؟ بروسي راجل بروسس الدفعه بتاعنا عايزه بروسس معايا معايا اللي هو عبارة عن ايه ترانز اكشن في الدفعه دي فانا يا اما امنع على كله يا اما امنع تخليك الشعره يا اما امنع تخليك الضفيره يا اما امنع ايه بروسس راجل جامد ادي السيل ميمبرين اهو ده السيل ميمبرين داسين المرينة كلهم، أما من فوق داسين ور وعادته في البكتيريا ايش الفرق بين جرام مصطف والجرام؟ نجت. إيش الفرق؟ فيها بكتيريا كانت دي خلاص الصبغة الجرام بقت مصطف وليه دي ما خلاص الجرام بقت نجت. ما في بكتيريا. لأ أساسيات يا جماعة. لا إله إلا الله. ده أساسيات أساسيات. ايتها بتقول جرام بوزت البكتيريا وجرام نيجاتيف بكتيريا ومطلوب انك تصبغها في المعمل في المختبر برا من هتطلع طب مين هم الجرام بوزت؟ الازرق اللي ما فيهاش عشان اسماء مين هم؟ باسيللاي، أتع ألو مني نتفق ما بدي أتعال مني؟, مني؟, مني؟, مني؟ قول والله ما نتعال منك. دكتور <تبتلع> بشهادة بروفيسور واخد جنسية إيطالية. وتعارفين السعودية كل واحد يأخذ جنسية أجنبيه يعتبر مختلف ليترك خليه. ومعه أكمل نص ومعه اثنين محاضرين. صح؟ أنا كلام عن ميل. صح أم صح؟ صح. صح؟ دكتور. وحالياً. الدكتور مهد، معاني الدكتور مهد يا سعودي يعني يغمر عباني انا اتكلم عجالي شوف حرار اللي عليك قد ايه؟ مو انت مش عاكي من الف ده في باك نوبو ميز احنا اتفقى لما نزعلش احنا اتفقى ايه؟ ما نزعل صح يا نكتور؟ دي الف ده لك امراض ولا يحسنون دي الف ده انا بقال... معلش محترام لما تزعلش مني انا بقول لك عقلك وكفائتك فوق رأس من فوق وانا حفل وعرف طلابي وعرف ان شاء الله عرف الدحس انتوا بسم الله ما شاء الله تتحط في موقف صح صح بسم الله ما شاء الله لكن انت تفوق دي هي النقطة تعلمون لي احنا نزعلش احنا اخوات واقسم بالله المحبة في هذا البلد واهله واحتراما لهذا البلد واهله والله يا ابني وقبل ربنا يمو الدين علي ذلك انا نفسي ما زي ما ربنا عظمه في القرآن وطبت معظمه. البلدية بأهلها تبهيها بتبع وده المفروض زي ما احنا بنفخر بالإساء وبالدين وبالكعبة لابد ان احنا نفخر بهذا ده صح توا يا ربان تطلع تاخد سنة تانية وتالتة وما انتاش عارف يعني ايه جرام بوصدف و جرام مجنف ده بسيبع صوخة لانه مطلوب انك انت ما تشخص الكلام ده يا دكتور مش قالك انه جرام بوصدف الور بتاحها ثيك لكن الجراب نجت في الورد بتاعها ثن وليه ايه خدت الجراب مصطفى عشان موجود المادة بتاخدصاتها موجودة في ايديا لكن مش موجودة هنا طيب الحاجة التالية ان الجراب نجت بالرغم ان الور بتاعها ثن لكن فيها كمية نابل عالية جدا عشان كده هي في ده مردسة تبقى هنا مش خدت كراب نجا معا؟ خدتوا لو خدتوش ايه؟ نرد على القول دعنا التلفي ده شعار دلوقتي عشرين ثلاثين ده, ده المملكة وده لن يتم إلا بكم انتو صدقوني مهما كان من اي افضل لا يتم إلا بكم انتو اللي هتنفذوا وانتو اللي هتنفذوا صح محمد الله سألوا بعض اقلوا مع بعض انت هتسأل بنشرح في الاول هي دي صباح تأخير بنشرح في الاول كيف عنكم ببتير الراح ممكن تواحد بسبب والسلسل بأول حاجة الميكروب ثم ايه لو انا وقفت السيل وول بكتيريا ثم هل البكتيريا كده هتقعد كده حاطه على خدها مستنيه انا جاي ولا كل يوم تفكر ازاي انها تهرب منه ثم اسمع معايا الله يرضى عليك طيب البكتيريا تضحك علينا وإحنا نسيبها؟ نعم فهمت زي ربنا سبحانه الله سبحانه كل حاجة للإنسان يبقى كيف دلوقتي برضو العلماء بدوروا إنهم يتغلبوا على مين؟ على نسل هاو ميكان هاو ميكان ها ها سطوب ايه؟ هاو سطوب ايه؟ هاو ميكان ثم هنبدأ في حفظ الأدوية ما هي أمثلة الأدوية؟ اللي هي اشتغل بهذه الطريقة حواصل؟ بالاخر هنبدأ منك غمر بسم الله ورحمة الله هبدأ بأشهر وأجوية بتوقف السن والسلسلسلس هي مجموعة الـ مجموعة مين؟ الـ ده مجموعة كبيرة يبقى أول مضادات حيوية الـ معايا بطب؟ وليهم اخوات اسمهم السفالس بورنز اسمهم ايه؟ السفالس بورنز معلش بقى؟ وليهم اخوات تاني وتاني عشرهم ده اسمه بانكو مايسي بانكو ايه؟ مايسي معايا؟ يبقى ما هي السلب الأدوية اللي توقف السلب والسينززيس؟ في عند البينسندل، في عند السفال سبورز، في عند الكاربا في عند الفانكومايس ماشي حتى كده؟ إذا عيلة ديت وأخواتها بس مش الفانكومايس مايس، العيلة ديت على فكرة هي عبارة عن تانية طب مختبرات، ثالثة طب مختبرات، رابعة طب مختبرات على بعضهم على بعضهم أقول إيه؟ يبقى ايه برنامج مين صح كده ولا لا المجموعة دي كلها تتحد انها فيها استراكشر موحد فيها استراكشر اسمه بيتا لاكتام رينج اسمه ايه فاذا المجموعة دي مفروض فوق بيتا لاكتام انتي بايوتكس يبقى ما هي البيتا لاكتام انتي بايوتكس يبقى عندها خلاص بقى وبالبلاستيغين أشلون الحضور جاها هقول لك أربع ألوان وكل نوع في مزاج بس بقول لك جسم جلوبين مجموعة البيتا لكتا عن التباركتس هي عبارة عن مضادات حيوية تحتوي على البيتا لكترين في تركيبها وسر مفعولها يعزى لوجود هذه البيتا لكترين خلاص هذي كذا عشان خلنا نلخصهم فوقيه بيتا لكتا عن تباركتس ما هي أمثلتها في عند البلاستي والستفالوسبور وفي الكارما بنيوس أنا أعرف ما هذي كيف تشتغل هذه المجموعة انها بتوقف السيل وول سيلز ايش النتيجه ايش الريزالت بكتيريال لايسس يبقى فايدل ولا ستاتيك صحيح سالب صحيح فايدل ستاتيك صحيح بيرس بسم الله الرحمن الرحيم تعال جنبي تعال جنبي بالله عليك دير المره 5 دقائق ده بيتا لكتاب أنتباتيك وليكو البنسين المجموعات زي ما نعرف وكل مجموعة فيها أنواع خذرات من الكلام وأنا مجموعة تانية اسميه يا سيفاليس برضو مجموعات كل مجموعة فيها ودي مجموعة مش عارقية كلنا على بعض اسمها بيتا لكتاب أنتباتيك وحضراتكم قلتوا تمثلوا البكتيريا ماشي؟ كيف إحنا نشتغل؟ إحنا عايزين نشيل السل غلدة ده مش ده السل غلدة؟ معايا يا دكتور ده عباره عن ايه عايزين نشيل احنا لينا ريسبتور يبقى الاول لفظنا لينا ايه ريسبتور ان وجودك اتحد بيها الا توجد يبقى البكتيريا مش هتشال يبقى السؤال الاول هل كلنا نبدا نغطي انواع بكتيريا ولا لينا بكتيريا محدده ركز معايا هل كلنا نشتغل تفضل نوع كل بكتيريا ولا بكتيريا محدده لا مش واحدة الوجب هتكون الريسيبتور بتاع ايك اشتغل اللمتوغة بتاع اشتغل صح كده؟ صح الاب الروح ليه مين؟ مين؟ البيليسيلين فاسم الريسيبتور بنيسيلين بايندين بروتين بي بي بي بنيسيلين بايندين بروتين يبقى هو الرسم بس سميت احتراماً لمين؟ البيليسيلين لانه هو اول قمت بش معانا هاد كده؟ وصل يبقى سواء كان بنيسيلين يعني بتالكتك او انا سيفالو سبورت او غيره عندما توجد الريسنتر وليكن الله انت تتحب الله الريسنتر بتاعتك يبا انت تاخد بكتلة فيها ايه الريسنتر دي ماشي وانا بحتحب الريسنتر دية وهو يتحب الريسنتر دية يبقى اول حاجة لازم اتحاد مع مين الريسنتر الريسنتر موجودة على السلوون ايش نعمل نعمل حاجتين مش حاجة واحدة نعمل كم حاجة حاجتين مركزين معايا بطول اول حاجة اذا كانت البكتيريا معايا يا ابني معايا ال 400 اول حاجه اذا كانت البكتيريا لسه هتخلق السيل وول احنا هنوقفه يبقى قضينا على الموضوع يعني الخلية بتكسر لسه بتكسر دلوقتي ومطلع بنيات ولسه هتخلق السيل وول احنا هنوقف تخليق مين السيل طب لو بنشتغل بالطريقة دي بس هل لو الخلية الام نقدر ناثر عليها لا فعشان كده لينا طريقة تانية في انزيمات موجودة في السيل في البكتيريا بس موجودة في صوره خاملة موجودة في صوره ايه <تصفيق> احنا نعمل لها ايه اكتيفيشن ما هي <لها> هذه الانزيمات او ليتك انزيمز انزيمات لها تكسير ذاتي فعندما تنشط طك طك طك مين والبكتيريا كلها مش معايا معاوش. يبقى بتقتل بهذه الطريقة احنا نقدر اصلا الخلايا الكبيره والخليه ايش الصغيرة الصغير. وصل اتفضل كده يبقى تاني ادي اي واحد فينا ادي احنا الثلاثه وضعنا اي واحد فينا بالنسبه سيفارسبورين ادي الستره اهي اللي هتحط فيها مع حد كده البي بي هو هيبقى مثلا على الستره اهي بنعمل حاجة بت... اذا كانت البكتيريا بتخلق سينولها نوقف تخليق مين <تصفيق> اللي هو على اللي اما اذا كانت الخليه اوريدي فيها سي هنعمل وور هنعمل اكتيبيشن للانزيمات دي من عندي يا من عندك اه يعني الاغاء من بتاع مش من عندي لما الخلايا دي من عندك فهمت ازاي فهمت ازاي فبنعمل اكتيبيشن الاوتوراديك ايه انزيمات تعمل لايسنس لمين السي ان وور مش <تصفيق> السي ان وور بقى للباك كله بص تحت كده بص يا رب يا رب تفهم ان شاء الله تفهم انا واصل بسم الله الرحمن الرحيم بيتا لكتاب أنتبريتكس أهم مجموعة في علم المايكروبارج بتتحد مع ريسيبتور ريسيبتور جسمها بنسيلن بايني لبروتين طب إذا كان كلنا بنشتغل بنفس الطريقة وبنفس الريسيبتور ليش في مجموعة اسمها بنسيلن وتحتها مجموعات وكل مجموعة فيها أدوية؟ وليش مجموعة فيها السفلس بوريز وتحديها مجموعة ما كان واحد يكفي خلاص أساك السؤال ما تجاوبش بس هدغم ما هقول لك لأنه الريسيبتور دي أنواع سبت علي بظبن فبالتالي ما فيش واحد يقدر يغطي كل إيه فعشان كده ليه في فارييشن في تانا كل يوم إذا كانت البكتيريا دي تعالي سوتي بيديك تتخلقوها لو عندها لستعب يبقى تربية نعم طيب ويمكن اكتشف تصميم جياونا هو بتقول لكم تراوها يبقى مثلا في <أطلع> <محضو. أطلع> <محضو. أطلع> كويس يبقى تمام يبقى ليه في اكثر من مجموعة بالرغم انها بنفس طريقه العمل لانه الريسيبتورز الموجودة على البكتيريا مختلفة معايا حاجه كده اذا قالت وجدت على ريسيبتورز موجودة على 70% من البكتيريا يبقى انا جروب بكتيريا انا بشتغل بريسيبتور A ورسيبتور ايدي موجودة على 70% من البكتيريا يبقى انا ليه قدرة اكام يبقى انا بروكس بيكتر وانا رسيبتر امت بروكس بيكتر امت لكن اذا انا اشتغلت على رسيبتور اكس ودي مش موجودة على نوع من البكتيريا ولا اكتر ايه يبقى انا ليه فهم معاي فرق من بروكتر وصل ثانيا بعد البايندين ليه طريقتين عمل الطريقة الاولى ان انا اما اعمل اعمل هائشن السلمول الطريقة السامية لما اني رأى ايه اعمل اكتبايشن بيه القزق يبقى اشارحل اول لحظة ومشارحل ميه التالي ده عالة وفصرنا ليه في فائشن في سبورت سبورت سبورت سبورت ونورت سبورت وصل لحد جدا نيجل نقطة بعد كده عشان كده ما تزرع في الطبق اتجيب بكتير تزرع في الطبق تلاقيه حساسها الأنواع ومش حساسها لإيه؟ لأنه على حسب بيه؟ الريسيبتر وصلت دكتور وصلت؟ طيب بيقولوا قد دلوقتي حوالي ١٣١ ريسيبتر موجودة بس لسه ما حصلهاش تعالي بقى النقطة بقى ما تفهمت كده الحمد لله هاو ذي بكتيريا ريزيست كيف البكتيريا تقوم؟ هتسيب اللي جاية أنا بكتيريا هو وحضرتك كده المنطقة الحالة هاو تفهم ازاي؟ كيف انا بكتيريا اقاومك اقاوم بكذا اول حاجة اغير له مين ريسيت غيرت له كل الباب تعال خش بقى غيرت له البف يبقى اول حاجة البكتيريا معروفه الجينيتك موديفيكيشن بتاعها رهيب اول حاجة بس لو سر التعامله تروح عندهم غير له مين ييجي هو في الريسيptor شايفه هو مش شايفه هي موجودة في بتاعك معاك صح الاول واحد لكن الاهم من دي مش دي البكتيريا دايما جمانة. هو هوارثها تسيبه ويجي يقرب ليها ويتحد بالريسبتور ولا تحاول تدافع تهاجمه من قبل ما يجي قلنا البيتا لاكتام انتيبيوتيك سر فعاليتها في مين البيتا لاكتام ليه خليت لفظ بيتا لاكتام انتيبيوتيك لأنه قلنا فيها structure اسمه ايه؟ بيتا لكتب ريب فاهمنا ولا؟ اهل؟ كذين كما على الهل؟ يا ابن التا. لا ما هو هكمل محابرة التدام تصحب لماذا البنسلز وستفالسبورز وغيره وغيره وغيره وخلص بيتا لكتب عم تدك لماذا برنامج تب المختب فاهمين ما عامل؟ لا اهلنا كلهم فيهم structure اسمه بيتا لكتب ايه؟ هو القوة الفاعلة كلهم عاملين زي ادبابات مختلفة كل الدبابات أهم حاجة مخزونها بيت ايه؟ بيت الطرق أو بيت النار فهمين ما أولاقها؟ فالبكتيريا تعمل ايه؟ يبقى السؤال دراتي هاو بكتيريا هزهز ريزيست الارترويدي اللي هو لكتاب الارترويدي سواء بنسلنا عقيدة او الحاجة تعملها تبعث له صواريخ ارض ارض دي أهم طريقة دي the most important mechanism of bacteria resistance ريليز ديستراكتنج انزيمز البكتيريا تطلع انزيمز تروح على البيتا لاكتام رنج خلاص <تصفيق> معاه يبقى <تصفيق> اول طريقة اللي هتطلع ديستراكتنج انزيمز اللي هو هنسميه ايه بيتا لفظها كويس بقى يا حبيب بيتا لاكتاميز البكت لانه هيكسر البيتا لاكتام يبقى بي تعالك تم انتي بيولوجيكس بالوضع الحالي الانزيم بي تعالك تم ده بتاع كم واحد كم مجموعه طلعتكم انا كم مجموعه <تكلم> <تكلم> على حتى المره ثلاثة بنسلينز سيبال جو ماشي ده في بيتا لاكتام ريو وده في بيتا لاكتام وده في بيتا بس اكيد في اختلاف الى حد ما الدبابه دي اصلها ايه غير دي فاهم بس معاه ساعات يبقى الانزيم ده ممكن يكون انواع نوع خاص هنا البيتا لاكتاميز اللي هيجي ده ممكن يكون انواع لا لا لا اكيد معي؟ ففي بنقسم البيتا لكتاميز إنزايماز كم ده كله مكتينوجي. بنقسم البيتا لكتاميز إنزايماز إلى بنيس لينيز إنزاي. معناته تل مين؟ سيفالوس برينيز إنزاي. معناته مين؟ إيش مش مش مزاي إنزاي؟ معناته؟ لا انت صحى عشان تفوق صح. لا ما هذا على جوه صح. فدارتو. الحين المسل هذه الإنزاي. لا بقى لحد تفليل بقى وصلت كلا فايز وصفت وصلت لحدي كلا يبقى تاني هاوزي بكتيريا ريزيس لبيتا راكتر اول حاجة تبعط له بيتا راكتا انزيم ممكن يسميه بيليس انيليس انزيم سيفاريس انيليس انزيم عشان يبقى دهالي البكتيريا بكتيريا و تترمي للبينسينيلي اللي يزعي ما تصير تفاشي للميون سيستير ملوسيسي لا ولا برا فيه في الخلص الموضوع ملوسيسي دست انجامزي بكتريه إذا إذا خلاص مجدو أعلم إزاي أنت بصت طيب بصت الحاجة التالية إذا ما تعملها وهيلي بالمضال الحيوي الخطة التانية تفيره إيه إذا ما اتفقنا بصت حتى كده ها كان في المية عشان الجاي هير أصعب كان في المية ها؟ تمام يا ابني يبقى ده مين ده؟ اللي صاحي مين ده؟ <تصفيق> البيتا ثلاثه متر ونص بعده ودي مين دي <تصفيق> البيتا البيت ثلاثه متر رجلي يبقى دي جت طب عادي مش عادي وده مين ده؟ <تصفيق> ده <تصفيق> اللي هيكسر مين؟ <تصفيق> لحد كده كويس السؤال ا هل كل البكتيريا تطلع هذا الانزيم؟ لا. هل كل البكتيريا تطلع هذا الانزيم؟ لا. ده سؤال صح يبقى صح. لكن اصعب هل كل البيتا لاكتام انتيبيوتيك على البسيلس أو غيره لما يجي الانزايم يكسرها؟ لا لا هي البيتا لاكتام رينج ديت عامله زي الزجاج بتاع الزجاج بتاع السيارات. الناس المهمة خالص عندهم سياراتهم اسمها ايه في اي بي مضاد دلم ايه مضاد دلم فاذا كان المضاد الحيوم البيتالات تمرينك بتاعته من النوع الازاز المضاد بالرصاص بدا ايه كويس او بحش اتلاقي تانا ان ده تفسير تاني ايه انواع من الفنس وانواع من السفنس نعيدنا يا جماعة نعيد الكلام تاني بس الكلام ده ايه مرحبا الله الرحمن الرحيم Beta-lactam antibiotics, such as penicillin, cifarospolins, other types, act by binding to the specific receptors. The receptors that present to the bacterial cell mold, and known as penicillin binding proteins. How receptors? When the antibiotic, the Why is the receptor act by two mechanisms: Inhibit cell wall or activate opposite receptor The end result? lies of the bacteria. Dei paragraphului. Right? The distribution of, the receptor, of the receptor determine the spectrum of receptor Căl măcate receptor văcudără la biographic tab. How the bacteria resist the beta-lactam? Number one can modify the receptor. But the most important mechanism by Aya By releasing destructive enzymes. Known as beta-lactamase. البيتا التامينس الانزت اتكسر بيتا التامين هنا الانتيبيوتيك هيبقى نوعين يا بيتا تاكر رينج يا بيتا تاكر رين ماكرز يلا يا اسطى بسم الله الرحمن الرحيم تعال لا ده وحتى نستغنى دلوقتي النهارده ما تحش قبل ان شاء الله اللي قاعد دي ستار هذا الرجل بتلكتم انتواتيك بنساني خليه بسرعه بنساني بسم الله ما شاء الله الرسيبتر بتاعته موجوده على انواع كتيره من الدكتيري يبقى برودس بكتر مونارس وبسم الله ما شاء الله اسحى يا دكتور رجال عليه كان بيجي في اوران ده اهم حاجة في المطابة حاوي لو تديه اوران يبقى حاجة معاش حالة يبقى تكون له مزايا مش مزايا يتعبى طريقة سهلة و إيش عيبه؟ إنه البيتا لق تمارين بتاعته إذا زو ليس مضطر لمين؟ فبالتالي أي بكتيريا تطلع انضاع؟ هتقدم وصت وصت كيف نحافظ عليها؟ اللي هجاؤه هنسقفله ويا غنستار. تاني دابلسين أو سيفالسبورن هذا أورالي برود سبكترم يعني يقتل بكتيريا بطلع إنزايم انطلعها مش مطلع إنزايم يقدر يتلع لكن مشكلته إذا كانت البكتيريا بتطلع إنزايم لو في هناك أنواع بكتيريا طلع إنزايم هيتكسفه عظيم نحافظ عليه ده. اشتركوا التلتين مع بعض انتو التلتين اشتركوا مع بعض التلتين أيضا شو ترفعوا التلو ديك ومتلتين هنخلوا شاعة شاعة مائة ها نحط له نحط فين <تصفيق> على الميتاليك الرينج بتاعته أيه. لا خلاص هو مع الميتاليك حق الدواء المشترك لا ما ينفعش لا وغيرنا يا اما الدواء خالص اتحرك ها غير السلك نغير سوطه ها ريسبتور العصب نغيره تغيره ازاي انت تخش في الدكتور هتغيرها للجسم احنا عاوزين ندفع حاجات تحميل ميزر. ميزر مضاد حيوي يا حميد ايوه انا سامع السؤال الراس الانزيم ده ها الراس الانزيم الدواء الثاني اللي حده لكن منسيني هو اللي يعني الدواء يعني في الانزيم ده لا انا شايفها هو بيتكلم صح بس انا شايف بس ايه البكتيريا على السكر الثاني غير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 طيب دي ديشن الماتري على اساس النماذج بنزود يعني بعدين زائد كسر تصرف بالسيل يزيد الجاسر وضاف الماستر هذه الكيسر اللي عندي الان جابه حمي بدل الانزيم اشتغل خاصيه باب الدواء اللي هو انزيمات بعد ما خلص الانزيمات ارسل الكروب تفكروا صح ها <تصفيق> انا من ايه؟ كنو كنتو في ناس اكتهدين دلوقتي ده قلتلك انا برود سبكتر صح؟ واتفقنا ليس كل انواع البكتيريا منتجة المين للنزاع، صح؟ اول حالة ان انا ممكن اقدم عهدوة اللي هو انا بس فقط اقتل البكتيريا اللي هي منتجة المين يعني المعروف ان الست بتاعتي على البكتيريا منتجه لمين فبالتالي انا عمالك اكسر في البكتيريا منتجه الانزيم وهو عمالك شغال في مين في البكتيريا بص لحد كده يبقى كام نوع هنا مع بعض اثنين بنسيد معايا حتى كده بص لقى بص اثنين هو وأنا نوع بس تموت بس البكتيريا طلع ازاي خلاص الكلام ده نشله فتره وموجود غلطات في الصيدليه اثنين بنسيد بس ده العلاج مبني على ده الأساسي. بس انا عشان اموت البكتيريا مطلعه لمين <تصفيق> للانزايم لحد كده كويس كويس لغايه بنفتره قالك طلعوا بقى ايه فاكرين زمره اعملها عشان هو دلوقتي البكتيريا طلع مين؟ للانزايم طب ما انا هجيب صاروخ وادخل للانزايم مع نفس البنسل مع البنسل هدي مادة ما لهاش تخمش انت دكتور خاص شو قريتك اينما وجد الانزايل <تصفيق> فاسمه ايه؟ بيتا تا لك وصل؟ ميز من هيرك وصلت لحدك قويس قومي عبدالله يبقى انتفقنا؟ تعايا عبدالله تاني لاجاوب لسه لسه لستان الموجودة والكسقيف موجود مش انها تاني دلوقتي الاخ الكريم بروبس بكتر بنسلم عيبه بيتكسر بالانزايل وإنه في حل إيه؟ الحال أستنى بقى عشان تقوم الحال الأول يا رضيف معاه من السن الثاني اللي هو أنا يدوب بس مخصص أقط البكتيريا اللي هي منتجة إنزح ده احتمال الحال الاحتمال التاني والحال التاني أدينه مادة أحمله معاه يعني أحمل دايما معاه مادة مضابة مين؟ للإنزح تتوقع من الأكفأ؟ هذا الخليط ام هذا الخليل ولماذا ومستار وتسقيفه من الافضل من اقوى خليل هل اداء بنسلم مع بعض لما انت كنت فاصل عقلك تعلم وامده اللي بركز مع الهوا الهجر ها عبد الله واحمد عبد الله واحمد و... و... ليه علشان عشان, عشان ه... لو اثنين بيسلم معناها كل واحد فيهم هيشتغل بطريقه وفي واحد فيهم هيضرب على الثاني صفوه يا جماعه مازلت ان ده اصعد مخيط. سبحان الله المنظر ويعاكر الدهر حضرتك تروح في السلامية مبوض الخليط ده تلاقي حوالي ريال ديالة وخمسلاشر ريال انما الخليط ده اللي هو اسمه جومتين في السوق كلام من ده بمئة ريال ومئة عشر ريالة ليه؟ عندما يوجد التنب نسلم اولا زي ما انا ممكن ابزورش بتاعهم يتقصع واحد اتقصع على التانب. ثانيا في الدستريبيوشن واحد بقى انت لازم نقطه ثالثا في الباين جلاس واحيانا في نفس ديت تكون يحصل على البيونج. لكن ولسه ها يقتل بكتيريا ممكن بكتيريا اساسكوا عامله له ايش عامله ايه هنا الريجستر انما ده خاص بس بالميه يلقط الانزيم فذلك فاصبح بدون محمل يميني فياتي دي يو انديرستان؟ اتفضل اتفضل طولنا العمل انه الطريقة الثانية إن أنا واقف في <تصفيق> ال 30 يأمي واقف في الخمسين يوقف مين؟ دي أصلًا <تصفيق> تحفظ ما هي أدوار واقف في الخمسين معروفة تترسيل دي توقف الخمسين أما اللي وقف في الثلاثين تمعروفة زي ما نأخذها تترسيلينز والأمينوكسازز. يا تيجي محاضرة جاية مش حافظ محاضرة دي. انا بقول اه ياك تيجي محاولة كاش حمس يبقى تاني لا اكزامس الادوية توقف في الخمسين مجموعة سترصيت والنموحات الجديدة اللي هو عبارة عن المزيد وكل ربكورة اللي كنا مجموعة اما توقف في الثلاثين اللي هي تترصيكليز والأعمال السؤال السؤال اول حاجة اذا توقف في الريبوزول بالرغيرسة بالمنى هيبقى صيدة في اما لو وقف الرايجوزو ستاتيك مانر فهو يبقى ليه ايه مانر فهو ايه بص تحت كده ثاني كيف نوقف الكورستينج سيز يبقى اما ما نعملش الايففت اس ريجوزول ما او كان الايكشن بتاع باي ريفرسبل فقلب يا ساده الترتيب معايا ولا لا فاهمين يا جماعه ولا لا لسه المحاضره في ربع ساعه خلي أنا سأعمل سقراط. تاني كيف نوع <تصفيق> التل... في المورتين يبقى نوع في رائد الظواهر. الرائد عندي كوس إيه خمسين. رائد الظواهر سقراط ثلاثين. وفي أدوات واقفة في مين؟ ثلاثين. ايش الأدوات في خمسين؟ أتحفظ هذا؟ لأن هنأخذه. الترسوماتين والنظلي والورق في القول كلهم ايش إيش توقف واقفة في تلاتين؟ أسف في عندي من نمايسين تترسأ كريس من طيب. سواء اشتغل على الخمسين سواء اشتغل على الثلاثين اذا وقف الريبوزوم باي الريبيرسونز احنا تمسدته يبقى تأسيل الصادة او الستيك انما وقفت الريبزونز باي الريبيرسون يبقى تأسيل ايش؟ قصت السؤال دلوقتي مهم جدا الافضل تخلط واحد خمسين مع خمسين او تلاثين مع تلاثين ولا خمسين مع ثلاثين دي مع ده لعبة ده الفرق بينك وبين التكنيشن بعدها أنا بتكلم في كلام في قمة قمة قمة الأهمية أول حاجة بس متزعلش مني بس دي دي حقيقة تبعث التفكير من مختبر اللي حتبيني معاك مش خبر. خبار لأنه مفيش جايزة انت بتسرع على تفكيري برده وبتعني الحالة بتقصر كيف تسر بص تلاقي نتايج العوامل بتاعتك ال 3 بلس 1 بلس ده عندنا خمسة ستة بيشتغلوا ب اس كان مفروض انك انت ما لاقي تشابه في العشره الواحده ال في كده ما اثنين مع 5 يبقى على اثنين او مع عض. لانه كلهم نفس الفائده سابعا ما خالص واحد ستاتيك واحد سايدر لانه اروح اسوي ما هنا الاختيار لابد يكون على ساينتيفيك بيز فاهمين ولا لا مش هحط ارم انا برمي الحمام فاهم ازاي برمي حب الحمام لا مو ما ده اللي بيحصل هشتغل في مصغر شوف لا لا في يبقى السليكشن مبني ده دور دور دور كرستاش اهو صح انا مبرهك ما فيش واحد في المملكه بيعرف كرست داجنوستيك اما كرش لو تاخده ده انت مش بموت بتاع يابني بيفرق معاك وتسمع كام ده بعد كده تبقى واقف انت فاهم ده فرق بقى ما هيخلطش انا ما احطش انا لو لو فاكر ان هم ال وهم ال وده حضرتك بسم الله ما شاء الله تحط الحاجة المضبوطه اللي هتدي نتيجة بعد بيش على طول وسط يبقى السؤال بعد كده خلاص انا رسمت فوق دي هي يبقى اذا ما هي اكبر من هنا في 30 عند مجموعتين اللي بيشتغلوا بال30 التتراسايكلين هم همهم أي اي مضاد حيوي يدفع هذه العائلة أي مضاد حيو يتبع لهذه هذه العائلة وده ده تعليق الطبيب الأول نضرب مختبراته هيك الجاني أي مضاد حيو يتبع هذه العائلة لا يعطى في الأم الحامل ولا المردة ولا الأطفال حتى عمر عشر سنوات أي واحد تبع التترس لا يعطى في الأم الحامل ولا المردة ولا الأطفال حتى عشر سنوات ليش يا دكتور لأنه في الأم الحامل فهو تترس جلد وفي الأم المرضى عيبقى عمليين ميت هدف لطفة أو لطفة 10 سنين إيش اللي يحصل؟ فوطف رضيحة وفتداد التيتراساكين يحل محل الكالسيوم بغمت إيش اللي يحصل؟ كل السيدات يبقى بني إن ألحى إن عملها خلاص طول عمره بني هات بنت لو هي بنت بقى خلها بني طول عمرها ثم يعني مشاكل في العرض فيبعاد لك الطبيب مريض أم حامل أو مرضى او تص ما تحطش في الطبق مين على طول لا تحطها ده لو حطيت حت معاك يقول لك انا والله مدي ده مش عارف ده في الصحه ما عندنا يعني مسح حاجه كده اقول لك احنا فيكتو تقول له زي شو شوب بي كفروز انفيجو الفيترو لازم هو في النهايه يخدم مين انت ما زرعت تتر ساكنه على الطبق هيدي لك تتايب في تتائب لكن هل تعرف تستخدمه لا ده اللي بيحصل بتدي اول ما الفور الفورم لاص هو ده الدمعات لانه ما بستحقلش في, في, في الاحاة بتاعه ما هو فيش, في فيش الانزاستك لك. لكن يروح انا بضل المعالج قوله اشان والله هكذا انت ترساكلي معانا عارف ده بريجننت اوه مش طبق مطورة عشان معاني اللي بيحصل لكن انت حضرتك لما تيجي في التقرير وتقول انا اين عمت الترساكلي قدام بس استبعثته عشان اللي هتبعتولي ده بريجننت ولا نيرسنج ولا ولا ولا ولا أضربه كعذاب سلام فهمتوا حاجة ولا لأ؟ فما معاه ولا لأ يا معلم. صدق نفس الكلام هنطبق مع على تانية بس عشان نرد الكلام على تانية هقولها بعد شوية <تصفيق> اسمع فلوكلوزا مجموعة بستخدم زي النوم ولاش حل فلوكلوزا السبب الفيزيائي والسبب وغيره زي ما نعرفه بعد شوية باردو فلوكلوز محرمة محرم في الام الحامل والمر والاطفال حتى عمر تمانتاشر عام. حتى عام ليش? تمانتاشر عام. ليش يا دكتور؟ بيخش على عالجونت بتاع الطفل دمرها. عالجونت دمرها. ولا انسى في يوم من الايام. ده السفل ده ده السفل ده. ده, ده ولا انسى يوم من الايام من الاربع سنين. عن الحمى الشوكية واوا كان من ده في الحد. فجاي في التاكسي فالمهم جاي طبيب بس مش سوء الحياة. فبقى مين يعني. مش افتكر تنسى اه اشكر من بالله يا ابو سليمان بكلمه عن اللقاحه الشعبيه والفاكسين قال لك في واحد ما خدش الفاكسين وجدت له الحمى الشوكيه خدت بالك قال لك السبروفلوكسين فعلا هو واحد اوف فيرست تشويس تبع المضاعفات قال له في كل قال له في كل الاعمار الاطفال وكل الفاكسين قال لأعلم قلت لك على على على على الحل. وبالكوه مشابه للرجل. في وقت له من يمزيزان؟ من قال الاعلم فقد قفتها. سيبرو في نجزيل محرم في الام الحامل. العيرة كلها سمع فلورو كنوز. تحفظوهم بعد كده بتخبش. الهاردة محاضرة لديك جمعية. ها لا اذا انت ازبط. هاتف افناشي. يبقى مجموعة عندي ممتين. كم مجموعة? ها? تسرة. تسرة, تسرة ساقي. وايش? وفلورو كنوز بلو. ها? محرم في الام الحامل والوردة حتى عامل. وفرها يعني يا دكتور كده ام حامل دايما الامات الحوامل عندها مشكلة في بورت عندها مشكلة في الكت الفكشن معروف عشان بقيت. فحضرتك دايما تشتكي فيروح بعت لك ده اللي بيحصل يبعت لك لو حطيت السر اه ذا فيرس ذا بيست دراج دكتور يور اتاك هو موضوع في الكروس لكن يا ام حامل ما حطوش ما انت لو حطيتها هيديك زي الفول ان فيترو معاك في الطبق إنما هيروح هيتطبعه على المريضة نواندرستان ايش, يز... إيش يصير في الـ انت في المختبر لو عزلتها طبعا هيد معاه إنما هرميه في الزبال لأنه مش هيستخدم هيدمر الجنين. الجنيب نواندرستان مم. المعلومة التالية مجموعة الاماينو بيتازيس من 2010 2010 ايوه 2010 من 2010 لافلات كده ممنوع منعا باتا اعطاء الفانكومايسين او الاماينو بيتازيس بدون دي انشن الخلل في التخصص خلاص اشد دي يعني ممنوع اعطاء الاماينو بيتازيس والف يا ما اتضضت شغاله خرافه والفانكومايسن بدون تي دي ام سيرابيوتي كيتوناك بولوتوريو واحدة المعاملة الدوائية اللي اقتلك اصلاح الدوات الموجودة في كل المستشفيات ممكن المريض يأخذ هذه الادوية ده بس دي بش كده بس دي للعلم دي ايه حق عاقب عليها مين لا مش الصق. الطبيب انا بدي فانكومايسن او قدي تي دي ام او قدي اميرس او للمريض عموما صعد القانون ممكن عديد عيب ان يستعد بيحصل الريفرس ايش هي الريفرس اوكسيستي حاجه بسيطه بس الصبر يفقد السمع تماما بالعمره وفشل كلوي بس بس فاذا لا ده قرار على الصحه العالميه بيقول لك انا بس احترف لا اسمح قضاء الصد بلا قرار منظمه الصحه العالميه عندما يكون فيه هناك انفكشن والانفكشن ده مش هيستجيب إلا اخصى المجو مصري ده مشكلة في المملكة هنا عشان ايه مصير الزيت للساف عندما توصل الضمكو مايسي او امانيك لا لابد المتابعة الأساسية مع ايه؟ مع طب المختبرات هبدأ بجره أقل جره واروح بعت المريض لطب المختبرات والله اسم مستوى الده وفي الدم ايه؟ هتروح بعثه له ده نورمال ده أقل من نورمال ده اعلى من النورمال مثلا فهم ازاي هروح مظبط الجرعة لغاية ما يوصل الجرعه النوم انما لو مشي على الجرعه ديت خلالك طالع فيها ده الكلام ده اخر حاجه معلش بتكلم عليكم يا جماعه اخر حاجه الادويه توقف الدي ان ايه هي نقطة يعني دي ده والDN ايه عبارة عن قواعد ايه مع ايه? <تصفيق> الDN ايه عبارة عن قواعد ايه مع ايه? يا <تصفيق> طول الجينيتك. الDN ايه في الدنيا عبارة عن ايش? يالني كم قواعدة? ايه هما? <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> A T C G. الA وتل يسمعوا القواعد ايه? <تصفيق> الBuri. والتاني يسمعوا <في> القواعد ايه? <تصفيق> مرميل. صح جدا لا. الواق السلاسية. خذت كلام ده ولا؟ استمر عندي دلوقتي. <تصحيح> إيش؟ ده المستار. شو هم المعلومات <تصحيح> بعملوا؟ صح، نصه صح. يبقى إذا البيورين، الدي إن هي نص قواعد مين؟ البيورين. البيورين صح كده ولا؟ صح. اللي هو مين بقى؟ الـS T، الـA T ولا الـG C؟ الـA T. طيب. البيورين، البيورين مصدرها الأساس لحمض الفوليك. مصدر الاساسي حمد الفوليه حمد مين <تصفيق> يبقى فوليك اسيد اللي بناخده في الاكل الفوليك اسيد اللي بناخده في الاكل يخش بخليانه يديد قواعد مين اللي هيخش مين؟ بتعالى في تخليق مين فتعالى معانا حته كده في البكتيريا في حته مختلفة. يبقى وصل الدور احنا بناخد نلاحظ في... بتاع ساعه ما اهلا بناخد في الاكل داير هايدروفوليك <حيدي> اسم <أسرى> معين؟ اللي بنقضه حمد الفوليك اسم بلتكلم عنه اللي ما بود في الأكل بتاع الاسم بدايه هايدروفوليك اسم يخش الخليانة عن طريق الزيب يتحول إلى تيترا هايدروفوليك اسم الثنائي اللي هيتراجي يتحول إلى الرباحة هو دا يخشه في تخليق مين؟ داير مين ويد الدي ايلي الوضع في البكتيريا يختلف لو نتكلم على خليانة بكتيريا يختلف البكتيريا شككة لأنها عدوده تقولك انا لو اخدت ضيهاد الفورق اسد ده بحهم ممكن يكون الحق اللي في صم اللي بتتكلم مع الجسم بتاعي فهمها او لا؟ فبيشتام ايه هي؟ تقولك انا عشان ارمى نفسي هتخلى لك ضيهاد الفورق اسد ايه بذاتي فكل زمان الله يرحمه تقزني <تصفيق> كان يروح مكان يجيب اكل افار ازاي؟ معانش معان تقولك انا ايه؟ هعمل اكلي ايه؟ فالخطوة دي موجودة في بس دي دي دي البكتيريا البكتيريا قال لي على قال البكتيريا عندها مصنع ذاتي تخلق منه مين الداي, الداي هايدر فا تفتكر ده هتحول لمين ليتجر بعد كده انت قاعد مين؟ بتعمل ايه دي مين؟ والخليه بتكسر البكتيريا وهكذا لو عايزين عاوزين نوقف تكاس الخليه البكتيريا لازم نوقف مين؟ الدي ان ايه لا نقع فين؟ الدين. يدي إن كيف نقع في الدين إن هي؟ يبقى الواحد أفدح، صح؟ مين. صح والصح الصح. اما نمنع تحويل جلدة، صح كذا؟ صح, <تصح> صح, صح أو لا؟ الدواء اسمه طعم لكن خذيت في رأيي اللي هو اللي هو ده اللي هو في البداية. أنا في إمضاي بيأخذ مادة استهابا، ما ماستهابا، أمينه من زورك أسد أعضل ولا تبدي. تعال! تعال بسرعة ماشي! بأس سوري يبقى دعه بار امينو من زوك ماشي! ماشي! بانزام تعالي عبد الله. ماشي! تعال! تعال! خلاص? تعال لبقير ما! لا بس حاجة! تعال جنب تعال! يبقى احنا خليه بكترية! بار امينو من زوك ايه? اسد! هيتحول الى دايهايدرو. وأنا هتحول الى تيترهايدرو. وده يتحول الى بيوريد وهي تدي إني خلاص لحد كده معايا خلي بال يبقى ده اسمه ايه بارا امينو يبقى ده فيه انزايم هنا بيحول ده لده ده وأنا الداي هايدرو اتحول لده ده في ايه انزايم لحد كده كويس يبقى هنا في انزايم بياخد البابا ويحوله الى هنا تعال انت بسرح بسرعة اعتبر دول شبه بعض خالص اعتبر التندولات شبه بعض خالص ده الحقيقة وده مين؟ وده كاذب ده فوس صح قال لا صح, صح. الصح الازاي هنا ما فرش من الكازب والفوس مم تشرب بعض تعي معيا فبدل ما يأخذ الحقيقي هياخد من ايه فهي ادي ضاي حاد رفولك اسد فوس رترو وضاي حاد والدي اللي هيطلع فوس وما بني على فوس فو فوس بس تعال ايه الله